وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم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 قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمنا وارزق أَهْلَهُ من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فامتيع قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار المصير.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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 إلى فقريش في إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الحمد لله رب العالمين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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله. السلام عليكم ورحمة